والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فَإِنَّ ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون